م ن ز ل ة الزهد الجزء الثاني من استعنف الحديث عن م ن ز ل ة الزهد مقابل الصالحين ا ل ث ا ل ق ي ن الى الله عز وجل صبرا واحتسابا ا ل ق ي ن على ازالته مصححين ومطهرين ك ا ث د ي ن آ ئ د ي ن بعض التوابين والمذنبين بالغدو والاطار يذكرونه لا يشعرون فيكون المؤمن قادرا ً على حمل تكاليف ا ل ش ر ي ع ة خيرا إ ل ى الله عز وجل عبر ا ل ا ن ا ل والحقب من عمره تشق الفتن ما ظهر منها وما بطن تحيط به من كل اتجاه ولذلك ف إ ن الله عز وجل إ ذ أ و ص ى نبيه م ح م د عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ب أ ن يسلك إ ل ي ه و أ ن يعبده حتى ي ا س ي ه اليقين جعل له في طريقه سوى وعلامات وجعل له في طريقه منارات ي س ت م ي ل بها ليرى السبيل الذي يقوده إ ل ى الله عز وجل وليستبين الصراط المستقيم هذا النور ا ل ت ي اوتيه محمد عليه الصلاه والسلام اوتيه كذلك سائر المؤمنين من المسلمين من فم محمد عليه الصلاه والسلام ومن سلوكه إ ل ى ربه فكان ق د و ة من ع ا ل م ي ن وكان قول الله في ل ي ا ن هذه ا ل م ن ز ل ة م ن ز ل ة ا ل ز ر د كثيرا في ا ل ق ر آ ن الكريم منه قوله عز وجل ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ظهرك ا ل ح ي ا ة الدنيا ل م ث ل ه م فيه ورزق ربك خير و أ ب ق ى وامر ه ل ك بالصلاه و ا ل ص ب ر عليها لا نسالك ر ي ق ا نحن نرزقك و ا ل ع ا ق ل ة ب ا ل س ق و ى هذه ا ل آ ي ة و أ ب ر ا غ ه ا التي تامر محمدا عليه الصلاه والسلام ومن معك ومن بعده من المسلمين والصالحين ان يلتزموا عباده الله غالبا ما يقترن بها أ م ر الرزق كما في هذه ا ل آ ي ة نحن نرزقك و ا ل ع ق ي د بالتقوى ولا تمدن عينيك إ ل ى ما متعنا به أ ز و ا ج ا منهم ظ ا ه ر ة ا ل ح ي ا ة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى و م ر ه ل ك ب ا ل ص ل ا ة واصطبر عليها لا ن س أ ل ك رزقا نحن نرزقه فالرزق إ ذ ا هوس ووسواس قد يفتن ا ل إ ن س ا ن عن ربه ولذلك ي أ م ر ه بالعباده و ي أ م ر ه بالسلوك إ ل ى الله و ي أ م ر ه ب ا ل ص ل ا ة وينبه ه إ ل ى أ ن رزقه مضمون اين جاء هذا الاقتران بين ا ل أ م ر ي ن كلما أ م ر ا ل ق ر آ ن ب ع ب ا د ة الله إ ل ا وذكر ب أ ن الرزق م ك ف و ن عند الله كما في قوله عز وجل وما خ ل ق الجن والانس إ ل ا ليعبدون ما أ ر ي د منهم من ر ز ق وما أ ر ي د أ ن يطعمون إ ن الله هو الرزاق ذو ا ل ق و ة المكيه سبحانه وتعالى ذلك أ ن من أ خ ط ر ما يسكن العبد عن ع ب ا د ة الله التفسير المرضي في الرزق وفرق بين تشكيرين تشكير مرضي م س و ا س ي في الرزق ي ف ت ي ل عن ع ب ا د ة الله فهذا هم ن ز م و م غير محمود وتشكير إ ي ج ا ب ي في الرزق يؤمن ب أ ن الله عز وجل قد ضمن الرزق ل إ ب ا د ه و إ ن م ا عليهم أ ن يسعوا أ ن يخرجوا أ ن ي ج د و ا كما ت ج د و الطير خلاصا ليروحوا بطانا فمن لم يغدو لا يروح لما خرش بكريم لا يرجعش مع نفسه الغدو خ ر و ج الباكر والرواح رجوع المساء فمن لم يغدو ل م يروح ف إ ذ ا إ ن كنت تغدو باسم الله فرزقك مكفول ب إ ذ ن الله هذه واحده وانما ا ل ش أ ن لدى المؤمن إ ذ ا أ ر ا د أ ن يستمر على ع ب ا د ة الله ويترقى في ن ب ا د ئ السائلين ل أ ن السير إ ل ى الله قلت منازل م ن ز ل ة تعقبها م ن ز ل ة أ ع ل ى ثم تعقبها م ن ز ل ة أ ع ل ى كالسلم الذي نصعد فيه إ ل ى الطبقات العلى من الدور والمنازل سواء مداري كما سماها ابن القيم رحمه الله جمع مدرج و ه و كل أ م ر لا ت د ر ج فيه أ ي س ل م فالطريق إ ل ى الله هي هكذا نسعى وطريقنا ط ر ي ق الذي نشقه هو أ ع م ا ر ن ا فما دمت تعيش أ ي ا م ك ف أ ن ت تخلف وراءك درجات فيها و ت س ت ق ب ل درجات عليا و إ ن كان المؤمن مؤمنا حقا يسعى إ ل ى ربه س ا ر ك ا إ ل ي ه راغبا فيه سبحانه وتعالى ف إ ن ه يترقى ب س و ر ة ايجابيه يقول ترقيه ترقي قرب واقتراب و أ ق ر ب ما يكون العبد من ربه وهو س ا ر د قرب كلا لا تطعه و ت ج د و ا ق ت ر ه ف ا ل ح ر ك ة ا ل ت ع ب د ي ة هي تقرب بمعنى أ ن ك تقطع المسافات وتخلف وراءك عمرا يدفعك قربا قربا إلى الى ر عز وجل ل إ الله الرحمن الرحيم ليضمن ا ل إ ن س ا ن هذا لا بد وان يحذر من أ ن ت س ت ن ه ا ل ح ي ا ة الدنيا من أ ن ي س ت ن ه وسواس الرزق فوسواس الرزق مرض خطير يدمر ح ي ا ة العبد لنقول إ ن على ا ل إ ن س ا ن أ ن يتوكل وينام ويحمل فهذا م ز م و م و إ ن م ا عليه ان يسعى وبعد السعي يجب أ ن ي ف ك ن قلبه ويطمئن خاطره لا أ ن ل ن ب غ ي لمؤمن هو يجتهد في عمل يزور طاقته في تجارته أ و في وظيفته أ و في غير ذلك من ا ل أ ع م ا ل ا ل ت ج ا ر ي ة أ و ا ل إ ي ج ا ر ي ة ثم بعد ذلك لا ي ك ا د ينام يجد قلقا وصداعا وحلما الا ي أ ت ي ه ر ل ق ه هذا مريض و ل يستطيع مثل هذا أ ن يسلوك إ ل ى الله حقا ولذلك كانت و ص ي ة الله ل ن ب ي ه ولا تمدن عينيك إ ل ى ما متعنا به أ ز و ا ج ا منه ز ه ر ة ا ل ح ي ا ة الدنيا لنفس نومه وتعبير القران العزيز ولا تمدن فمد ا ل ع ي ن أ و مد البصر إ ن م ا يعني النظر إ ل ى البعيد أ و الحالي كالدز أريد ش و فتمد عماران شاء الله في السماء عينيك ل أ ن ه ي خ س د مسافه ل أ و ا خ ر ا ل ع م ا ر مد العين أ و مد البصر البنايات ا ل ش ا ه ق ة من عمارات وفلل وغير ذلك مما ي م ل أ الارض ب س ا ع ا ت علوا او ا ن ب ف ا ط ا كل ذلك إ ن م ا يرى بمد العين مد العين عموديا أ و أ ف ق ي ا اما تشوف العلو ولديه م س ا ح ة ا ل و ا س ع ة لمن هذه لفلان فتمد عينك إ ل ى ا ل م س ا ح ة ا ل و ا س ع ة وفيه دلاله اخرى تدل على أ ن ك بعيد من ذلك على المستوى الوجداني وعلى المستوى الاقتصادي أ ن ت فقير مسكين تزيد أ ن بينك وبين ذلك الغنى مسافات فتمد ع ي ن ك ومن ا ل إ ش ا ر ا ت ا ل ر ط ي ف ة لهذه ا ل ع ب ا ر ة أ ن فيها معنى الطماع تطمع ان يكون لك مثل هذا كما طمع معاصر قارون أ ن يكون لهم مثل ما لقارون طمع تمد عينيك أ ي تطمع أ ن يكون لك هذا الجلوك أ و تلك ا ل م ف ا ح م ن ب س ط ة فقال عز وجل ولا تمدن عينيك لا تطمع ل أ ن الطمع ط ا م ا ل كبرى تختمك عن ا ل ع ب ا د ة وعن السلوك إ ل ى الله والوصول إ ل ى رضاه و إ ل ى المقامات ا ل ع ل ا ولا تمدن عينيك ل إ ل ى ما متعنا به ازواجا منهم أ ز و ا ج من الذكر والانثى اسره ن و أ فلان و ع ا ئ ل ة فلان وقال عز وجل منهم وهذا ت ع ب ي ل عجيب فيه ضمير غ ا ئ ب هم وفيه دلاله على ا ل إ ب ع ا د ما قال ولتمدن ّ عينيك الى ما مفتحنا به ازواجا منكم فقال منه حتى لا تطمع ان تكون منهم فهم ليسوا منك وانت لست منهم وابقى خير لك حيث انت فلا شان لك بهم فهؤلاء ما ذكروا ولا انصفوا ولا عرفوا وانما عبر عنهم لضمير الغيبه والجمع هم, هم لا شان لنا بهم ولا بطريقه كسبهم لمالهم ولا بمجال ص ر ف ه م لمالهم ولا في ط ر ي ق ي عيشهم لحياتهم لا تسعم نفسك فما خير لك في ذلك ف إ ن م ا الذي تطلب من ربك رزقك اطلب رزقك ورزق ربك خير و أ ب ق ى فرزق الرب هنا يفيد المعنى الاخروي و أ ي ض ا المعنى الدنيوي رزق الرب المال الحلال الطيب الكافي الشافي ب إ ذ ن الله الذي يغض بصرك كفاك لو استعى الله عليه بما يغض بصرك عن أ ن تمدن ع ل ي ك إ ل ى ما متعنا به ازواجا منه فهذا رزق ا ل حسن يغض بصرك عن فتن الدنيا ويوصلك إ ل ى الله في ا ل آ خ ر ه ل أ ن الرزق الطيب ياذى الا أ ن ياكله الطيبون وياذى الا أ ن يشرف في الطيبه الرزق الحلال سبحانه العظيم ع ن تطبع ي ه هذا الرزق هو ما يبغيه انه يصرف الحرام حتى ولو وفوه لك شيطان فالرزق الطيب الذي بين يديك يتابع عليك ان ينصرف بالحرام ولا يقودك بعد ذلك رزقك هذا الطيب الحلال الا الى الحلال فيكون حينئذ ط ا ع ة لله عز وجل هذا الرزق يقودك الى ا ل ط ا ع ة الرزق الطيب الحلال يقودك الى ع ب ا د ة الله فيكون هذا الرزق نفسه متاع لك في الدنيا وحسنات لك في ا ل آ خ ر ة فهو يبقى لا ينقطع أ م ا رزق اولئك ر و فهو ثمن متاع الحياه في الدنيا هو ظ ه ر ة الحياه في الدنيا و ا ل ت ع د ي ر ب ا ل ظ ه ر ة له د ل ا ل ة الفناء أ ق ل من ا ل ا ه عمرا ا ل ظ ه ر ة الغربه يعني عمرها تليد غير تفتح تندهش غير تفتح تندهش صغيره ما عداها مفتح ل ح د نزلت برعون ا ل و ر د ة او الزهره بقيت في ش ب ا ب ي ا ه ي ت ف ت ح البتشر ح ي ن ن ت ا ب ت ش ر يتساقط ا ر ا ق ه ا بعد ذلك ولذلك قال ع ن د ه ل ز ه ر ة ا ل ح ي ا ة الدنيا تلك الاموال ا ل ط ا ئ ل ة التي تمد إ ل ي ه ا عيني وتتشوق إ ل ي ه ا وتتشوق هي كالزهره ة مفيدة المعلوان مفيده ة ا ا جزابة مفيدة الزهرة الوردة ولكن عمرها او ولكن قليل قليل قليل ثاني ظهره ا ل ح ي ا ة الدنيا أ م ا الرزق الذي تتمتع به أ ن ت ا ل آ ن ت أ ك ل ه وتعيش به ف إ ن الله يزدخره لك و أ ن ت تتمتع به صدقات وحسنات في ا ل آ خ ر ه فتعيش به مرتين تعيش به الدنيا وتعيش به إ ن شاء الله تعالى ا ل آ خ ر ه ويكون الرجل إ ذ يطعم زوجته متصدقا كما في الحديث الصحيح وان يطعم أ ب ن ا ء ه متصدقا وإذ ي ط ع ما من يطعم م بعد د ذلك ت ص ق ما دام رزقه طيبا حلال ا فلكي من ا ل ر ف ق الطيب الحلال لا يؤجر عليه ا ل ح ب د قال أ ر أ ي ت إ ن وضعها في حرام أ ي ك و ن له ب ذلك و ز ر قالوا بلى يا ر س الله أ و نعم يا ر س الله كان كذلك إ ن وضعها في حلال وفي بضع أ ح ا د ك م ص د ق ا ل إ ن س ا ن يجامع زوجته ا ل ط ي ب الحلال ويؤجر على ذلك كذلك إ ن أ ط ع م ه ا ا ل ل ق م ة ا ل ط ي ب ة الحلال ي ؤ ذ ر على ذلك إ ن أ ط ع م أ ط ف ا ل ه الصغار ا ل ل ق م ة ا ل ط ي ب ة الحلال ي ؤ ذ ر على ذلك إن ك س ا ه م كل حركته ا ل ا ق ت ص ا د ي ة ا ل م ا ل ي ة في الدنيا ما دامت مصادرها من حلال وتصرف في الحلال فهي قصور شاهقات في ا ل ج ن ة ت أ ك ل و ن ه ا هنا وتبنى هناك ولذلك قال ورث ربك خير و أ ب ق ى خير منهم ما متحنا به أ ز و ا ج ا منهم خير منهم هذه هو قليل ولكنه مورث ي ل ل س ع ا د ة في القلب و ل ل س ك ي ن ة في النفس و ل ل ا ش ت ق ر ا ر في ا ل ق ص ر ة استقرار في ا ل ا س ر ة تستقر وترتاح إ ل ى هذا القليل ثم بعد ذلك هو خير بهذا المعنى وابقى ل أ ن ه يتضاعف اضعافا ك ث ي ر ة عند الله في ا ل آ خ ر ه المؤمن إ ذ ن إ ذ يرى هذا اشتغل بما هو مفيد إ ذ ا حصل الكفايه ا ل ر ز ق ورزقه الله عز وجل الكفار و ا ل ع ف ا ر والغنى عن الناس يذهب فيما في ع ي د الناس فيحبه الناس اذهب فيما في ع ي د الناس يحبك الناس كما قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في حديث صحيح بهذا الشكل يكون ف ي ن ا ئ ذ قد ضمن لنفسه ا ل س ك ي ن ة النفسيه ولا تقود ك ث ر ة المال ا ل ك ا ف ر ة قيل إ ل ى الفتن اشتكي الانسان عن الخروف ل ع ب ا د ة الله عز وجل وكثير من الناس أ م و ا ل ه م شغلتهم بحيث لا يجدون وقتا لتذكر ر ب ي وهذه مصيبه كبرى مال مثل هذا شره أ ك ث ر من نفعه وهو اشبه ما يكون بما قال الله عز وجل في الخمر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واسمهما أ ك ب ر من نفسه كذلك المال الذي يسكن عن ع ل ا د ه الله لا يتركك أ ن تتذكر ربك اذ يناديك أ ن حي على ا ل ص ل ا ة حي على الصلاه لا تجد وقتا ل ل ا س ت ج ا ب ة ما أ ن ت فيه إ ذ ن يسمى فتنه م فيه ل ن ف ت ن ه م فيه فهذا المال الذي يطغي والذي يجعل ا ل إ ن س ا ن يخاف أ ن يذهب منه ويضيح ويجد نفسه مقيدا بماله انما خلح المال ليسخره الانسان لمصالح ليسخر امران متناقضان هناك من يسير المال هو يسير المال ويديره وهناك من يسيره المال الذي لا يستطيع ان يتحكم في وقته ولا ان يتفرغ اوقات العباده بعباده ربه ولا ان يرى احد اطفاله وابناءه ويسلم عليهم ويكلمهم ويشكون اليهم كما هو مطلوب منه الذي لا يجد وقفا لهذا ل س ب م انشغاله بالمال هذا موظف موظف عند المال وليس المال هو الموظف عندك لعش ل ث م ن ولو كان هو مدير ذ ل ك ولو كان هو رب المعمل فالمعمل سيده حينئذ وهو ربه وهو م س ج ي ر ه ومديره وما ذلك ا ل إ ن س ا ن إ ل ا عبدا لدى معمله أ و لدى ماله أ و لدى ما سكنه عن ذكر الله وعن الصلاه و إ ن م ا المؤمن الذي ي د ي ن المال والذي يستطيع أ ن يقول للمال حينما يقول الرب ح ي على ا ل ص ل ا ة قس ويغلق باب المال ل أ ن ه طلب منه أ ن يفتح باب الله ليستقبل ربه ويستقبله ربه ا ل إ ن س ا ن الذي يستطيع أ ن يتصرف هكذا هذا زاهد ح ق ولو كان يملك ا ل م ن ا ي ر من المال وبينا الزهد مره اخرى ليس هو التعفف ان تمتلك الحلال ليس الزهد أ ن تجهز في المال الحلال لا ابدا و إ ن م ا الزهد ما بينا من حيث المال ا ل يتعلق قلبك بما يكسبك عن ذكر الله وعن إ ق ا م ا ل ص ل ا ة و أ ن تدخلها في تناول الطيبات من الرزق و ا ل ع ل ا ل متعددا بذلك لله إ ذ تكون خادما حينئذ للضروريات الخمس التي جاء بها ا ل إ س ل ا م وعلى ر أ س ه ا الدين أ و ل ا ثم ما تبعها من النفس والعقل والنسل والمال فكان المال خادما لما سبق و كان ا ل إ ن س ا ن يقبض على مندان ا ل ش ر ي ع ة م ت و ا ز ن ا في سيره إ ل ى الله عز وجل ويعلم أ ن دخوله في هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا إ ن م ا هو ل ت خ ي ر ه ا ليمارس ا ل خ ل ا ف ة ا ل ع م ر ا ن ي ة ا ل ك و ن ي ة لله و ا ح د القهار أن ت ي حملها يوم ح م ل ه ا أ م ا ن ة يسير بها إ ل ى الله عز وجل قويا امينا إ ن عرضنا ا ل أ م ا ن ة على السماوات و ا ل أ ر ض والجبال ف أ ب ي ن ان يحلينها م و أ ش ف ح ن ا ن ه ا وحملها ا ل ن س ا إ ن ه كان ظلوما جهولا كما بين لنا ظلوما لنفسه اذ تحمل فلا يطيق جهولا ب ق ي م ة ا ل أ م ا ن ة وخطرها ولكنه ان صدق الله حقا وصدقه ح ن ه عليها فحللها و إ ن كان له الفقره يسرها ت الله له أ ي س ي ر ا وقد يسرت ا ل أ م ا ن ة من ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين و ا ل ص ا ل ح ي ن عبر التاريخ ومن هذه ا ل أ م ة وفي كل زمان وفي كل مكان فجوزي ا ل إ ن س ا ن عن صبره وصدقه و إ خ ل ا ص ه الجزاء ا ل أ و ف ى ولا يكون الجزاء ا ل أ و ف ى إ ل ا رضا الرحمن الملك من النار سبحانه وتعالى و إ ن م ا رضاه أ ن يسكن العبد حيث يسكنه الرضا الرباني وهو ا ل ج ن ة أ ع ل ى م ق ا ن من الكون و أ ش ر ف مكان من الوجود ف ا ل ح ي ا ة قلنا إ ذ ا سلوك إ ل ى الله ومن أ خ ذ يسلك إ ل ى ربه لا بد له ل أ ن يجعل هذه ا ل آ ي ة نورا يسلك به ا ل ح ي ا ة ولا تمدن عينيك إ ل ى ما متعنا به أ ز و ا ج ا منه زهره ا ل ح ي ا ة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى ر ا ح ة وسكينه تنبعث في, في النفس وجمال وهدوء ي ط ب ع الاحساس ف ي م ا ي ق ر أ ا ل إ ن س ا ن هذه ا ل آ ي ة بقلبه ويرى حينئذ ما ي ر ى ح عليه من ا ل أ ع م ا ل و ا ل أ م و ا ل بعين العازب المفكر في المشروع كيف يخدم به ربه كيف يخدم به دينه لا كيف يوفر وكيف ي ب س ر و إ ن ا ل م ب س ر ي ن في الدنيا هم ا ل م ك ل و ن يوم ق ي ا م ة نسال الله ا ل ع ا ف ي م لا كيف ي ك س ر و إ ن م ا كيف يسخر هذه مشكلتنا مشكلتنا فعلا أ ن ن ا حينما نفكر في المال نفكر كيف ن ك س ر في فتح السر و إ ن م ا العبد الحق المؤمن هو الذي يفكر في ا ل مال كيف ي س خ ر ما الذي دعاك أ ن تفكر في المال حاجه فقر صحيح فكر في المال لكن ليس ل أ ن ك ترى فلان وترى فلان له وعنده و أ ن ت ليس لك ولا عندك و إ ن م ا الفقر ي س ت ع ا د بالله و ك ا ن م ن دعاء النبي عليه الصلاه والسلام اللهم إ ن ي أ ع و ذ بك من الكفر ومن الفقر ل أ ن ه م ا صنوان و أ خ و ا ن وقد يؤدي أ ح د ه م ا الى ا ل آ خ ر و ا ل ح ي ا ذ ل ل ه لكن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا فكر بعد ذلك وقبله في مال ح ي ا ه الدنيا كيف يفخره لعباده الله ل أ ن الفقر قد ي ف ت ر ا ل إ ن س ا ن أ ن يعبد الله ا ل ح ا ج ة ت د يفتن ا ل إ ن س ا ن لا تترك له ر ا ح ة أ ن يعبد ربه فالفقر ك ا ن أ ن يكون كفرا كما قال علي بن أ ب ي طالب كرم الله وجاه ورضي عنه وهكذا مع ذلك الفقر حتى وهو كذلك ليس عيبا ليس ع ي م ا اطلاقا ومن ص ح ا ب ه جمهور غثير كان أ ف ك ا ر ا من الفقراء و تعلمون أ ص ح ا ب الصفه من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه و سلم عدد كثير فاق عددهم أ ح ي ا ن ا السبعين ص ح ا ب ي ي كانوا لا ي ج د و ن م أ و ى ي أ و و ن إ ل ي ه من بخل ما هاجروا من مسحه الى ا ل م د ي ن ة بعضهم كان من الرقيق وبعضهم ك ا ن من اهل المال ف ب ق د كل ماله فجاء إ ل ى المكانه لا يحبهم ولكن ونصر و العدد كان كثيرا فبقي منهم ج ن ه و ر ا ل غفير يبيت في المسجد النبوي ويظل فيه فكانوا أ ه ل ا ل ص ف ة فقراء وكان النبي عليه الصلاه والسلام يحبهم ويكرمهم وما كان ذلك عيبا فيه إ ط ل ا ق ا فهذا إ ذ ا لا ينبغي ا ل م ؤ م ن أ ن يستقبره ولكن يسال الله ا ل م ع ا ف ا ة و ا ل ن ج ا ة منه وهو أ ي ض ايضا أقول الفقر ع ن ي ي هو أ ك ذ ب يدفع ا ل ف ط ر الذكي الكيس والمؤمن كيس فطري د ف ع ه الى أ ن يستثمر ط ا ق ة م ه م ة من الطاقات ا ل ع ب ا د ي ة ا ل ت ع ب د ي ة وهي ط ا ق ة الدعاء ا ل ح ا ج ة تلجئ العبد الصالح الى الله وخير شيء يلجئ إ ل ى الله عز وجل ا ل ح ا ج ة و إ ن م ا ي ل ج أ إ ل ى ربه المحتاج أ م ا يجيب المضطر إ ذ ا دعاه ويكشف السوء سبحانه وتعالى فالفقير يملك دافعا حقيقيا وواقعيا و و ج ب ا ن ي ا أ ي ض ا لينخرط في الدعاء لا يكثر يدعو الله صباح ا مساء ويكون صوته حينئذ سلسله للنور متصله للسماء لا تنقطع وصوته شهاده ا ل م ل ا ئ ك ة سماعا ل أ ن ا ل م ل ا ئ ك ة تشهد دعاء الصالحين والفقراء والمحتاجين فيعينون ذلك العبد بالدعاء هم ايضا لله أ ن ا ك ت ف الغم عن فلان وفرج الكرب عن فلان و ي ك و ن الدعاء حسن اذن مخ ا ل ع ب ا د ة كما في ر و ا ي ة وفي ر و ا ي ة أ ص ح الدعاء هو ا ل ع ب ا د ة هذا قول للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ثابت بسبب صحيح الدعاء هو العباده وهو هذه التي تفيد التوكيد مع ان ا ل ع ب ا د ة التي تفيد الاستغراق ن ت ي ج ة ذلك كله أ ن ا ل ع ب ا د ة الحق و ر أ س ا ل ع ب ا د ة أ ن يكون العبد دائم الدعاء دائم الطلب لله على كل حال لا ي ف ت ر إ ذ ن إ ذ ا كان طلبك للرزق في حركتك ا ل د ن ي و ي ة قائما على هذا فكن على يقين أ ن هذا رزق ربك, ربك وقد نسب الى الرب ورزق ربك حينما ياتي منه سبحانه لا يكون إ ل ا خيرا ولا يكون إ ل ا باقيا لان الله يعطي الخير ويعطي ما يبقى ورزق ربك خير وابقى الناس يملكون مالا ص ح ي ح في الاصل من الله ولكن لنفتنهم فيه ما نسب الى الله عز وجل لنفتنهم فيه وانت تملك رزق ربك فانت اذا ابن موصول بالله يتصل بالله عز وجل اعطاك فاعرض والله واصرك بهذا ا ل ر ف ق فانت محظوظ أ ن ت ولي من أ و ل ي ا ء الله هذا ولي حقا الذي يرزق رزق ربه لا يكون إ ل ا ولي وليس الولي ف ق ط ب لان ذلك النادر الذي كما يقول لا يزيد الزمان بالاثمين ا ل أ و ل ي ا ء في الدنيا كثير لكنهم مغمورون وفتش عنهم في أ و ل ئ ك الذين أ ص ي ب و ا ب ا ل ح ا ج ة وصبروا وسلكوا إ ل ى الله فما مدوا اعينهم إ ل ى حرام وما مدوا اعينهم إ ل ى ما بني بالحرام و إ ن م ا مدوا اعينهم إ ل ى السماء إلى الله ل ا ا و ع يسالونه الصباح و ي س أ ل و ن ه المساء ي ع ب د و ن ه بالدعاء ويذكرونه بالدعاء ا ا ل د ع على ء يستفقون ويسيرون على الدعاء وينامون على الدعاء مثل هذا يكون زاهدا حقا ويصل إ ل ى الله حقا يصل ما دام انه يسأله, سبحانه وتعالى يساله وحده دون سواه فليكن على يقين ه انه سيجيبه و أ ن ه سيجعله من ح ا ص ت ه ل أ ن ه لم يعذب المصادر و ح ا ذ فمن وحذر مصدر اختصه الله به حينما ي س ك ن ك مال ا ل ح ي ا ة الدنيا وتظن أ ن رزقك عند فلان أ و عند فلان وفي ا ل م ؤ س س ة ف ل ا ن ي ة و ب الشكل الفلاني و ب الطريقه الفلانيه فتجعلها مصادر للرزق ح ي ن إ ذ لا ي أ ت ي ك رزق ربك نحن نحن عن الطريق سبحانه وتعالى حلالا برط ربك برضا ربك ربه رزق الطريق يرضاها سلم سيكون التي وتعال ما خاف خاف يأتيك طيبا والذي ياتيك ل أ ن ك وحدت الوجهه ا والمصدر ف س أ ل ت الله و ح د ه و أ ي ق ن ت ب أ ن هذه ا ل أ س ب ا ب و أ ن فلانا وفلانا والمؤسسات جميعا هي الا ا ش ك ا ل يوظفها الله ويسخرها الله لك ا منطق تسخير هو الذي يحكم ع ق ي د ة المؤمن ليس فلان هو الذي يرزقه ولا ا ل م ؤ س س ة الفلانيه التي ترزقه ولا ا ل ت ج ا ر الفلانيه التي ترزقه ولكنها وسائل ص خ ر ه ا الله و أ خ ض ع ه ا كما يستبخر ا ل إ ن س ا ن حماره ليحمل علي ا ل أ ف ع ا ل فتلك وسائل سخرها الله أ ح م ل اليك رزقك اراد أ ما انسى لكن خطرهم إ ن صدقت الله ح ق ف س ي ت ر ق الرزق بابك وفي الحديث ا ل ص ر ي ح ان الرزق ليطلب العبد كما يطلبه اجل وفي ر و ا ي ة أ ك ث ر مما يطلبه أ ج ل اجل ن ا نحن نحن الذي نطلبه ن أ ج ل و ف ا ل هي لك تقلد على موضع و ت ح ت ي ه إ ل ى المكان المعلوم في الوقت المعلوم ا ل أ ج ل يطلبه يتبعه حتى يصيب ورزقك أ ش د طلبا لك من أ ج ل إ ن الرزق لا يطلب العبد أ ك ث ر مما يطلبه أ ج ل ل ا ن كنت موقنا بهذا فاعلم أ ن لا أ ح د من المخلوقين يرزق أ ح د ا أ ب د ا كل مخلوق هو محتاج ل ل ى رزق فكيف من هو اسم مفعول مرزوق يتحول ليكون اسم فاعل رازق أ ب د ا ما دام المفعول مفعولا فهو كذلك إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة كل خلق الله مخلوق ولا خالق من خلق الله و إ ن م ا الخالق هو الله وكل مخلوق مرزوق ما من د ا في خلطه الا ع ن ى الله الا ل ص و ت كل م خ ل و ق م ر ز و ط ولا يمكن أ ب د ا للمرزوق أ ن يرزق غيره أ ب د ا أ ب د ا ومن لا يملك الشيء لا يملك أ ن يتصرف فيه فحتى المال الذي ي ط ل ه صاحب المال من سنه هو لله فلا يستطيع أ ن يتصرف فيه ح ق ي ق ة و إ ن م ا تصرفه فيه تصرف نجاز يتصرف ب إ ذ ن الله إ ر ا د ة الله من ورائه تستسخره إ م ا لينال ا ج ر فيكون من باب ورزق ربك خير و أ ب ق ى و إ م ا لينال وزرا فيكون من ذ ا ب لنسكنهم في واحد ا ن ي ن اما أ ن تتصرف في ا م ا من باب الفتنه فذلك الوزر عينه صلى الله عليه و إ م ا أ ن تتصرف فيه من ذ ا ب المنه اي تشعر أ ن الله أ م ت ن به عليك وان لا يد لك فيه فهذا من ذ ا ب ر ف ق ربك الذي أ س ن د فيه الضمير ب ا ل إ ض ا ف ه إ ل ى الله و ر ف ق ربك فيكون لك خيرا ويكون لك أ ب ق ى ل أ ن المؤمن اعتقد هذه ا ل ع ق ي د ة بقلبه حقا لزاهد حق الزهد و إ ن م ا الزهد شعور بالسكينه والراحه ازاء الف ا ل ر ف ق الزهد من ع اليم مشيمه كلثوم شر تعيش متاح ر ما يوليش الرزق عندك وسواس مرض تعقب ر ل هذا م عندما مريض هذا ل ي ع ن د ي ه يقين بان الله هو الذي رزقه وخارجه ق ع مواقع هذه ا ل ت ج ا ر ة اليس الذي رزقك كل ذلك بقادر على ان يرزقك أ ب ع ا ث ذلك بلى اذا بقيت شكرا ل ل ه الله عز وجل محدود حدناها قلبا ذا لو يعتقد المؤمن في الله ا ل ع ق ي د ة ا ل ص ح ي ح ة لوجدانه و إ ح س ا س ه نسبك إ ل ى ربه ز ل ل ة ب س ه و ل ة س ل و ك مرتاحا يعيش ا ل أ ن س لله ومع الله عز وجل ما د ن ت تعتمد على هذا الرب الذي ي ر ز ق ه ولا يرزقك سواه والذي يشفيك ولا يشفيك سواه سبحانه والذي يسندك ويحميك ويحفظك ولا يحفظك سواه ل ا دمت تسير تحت نوره وبنوره وفي نوره فانت مضمون العاقل والانسان الذي ي ح ف ب أ ن ه مضمون العاقله ي يتاح ا ل ر ا ح ة ا ل ث ا م ة فيدير حياته ب س م الله حياتك ا ج ا ر ي ه إ ن كنت تاجرا ا ل ا ج ت م ا ع ي ا إ ن كان عندك ا ل ج ت ه ا د م ن د الاجتماع و ظ ي ف ي ه ان كنت موظفا كل حياتك بكل ا ش ش ر ك ه ا مما أ ن ت وكيف أ ن ت حينما تديرها ب س م الله لا تكون إ ل ا على هدى من الله وهذا ا ليخل ل ي إ ن س ا ن هذا ا ل ل يخلق ي إ ن س ا ن يصبر في طريق الله ولذلك قال عز وجل ب ع د م ب ا ش ر ة ومرهله ل ل ص ل ا ة واصطبر عليها ل أ ن المؤمن إ ذ ا كان يسير بنور الله وفي نور الله النور يعبى الظلام يعني النور الذي اجتمع صحب ل د ي ك مظلم ك د ه و ك ا ل ف إ ن كنت ع ن ت تسير بالنور فلا ي ن ب ر ن ي أ ن يكون محيطك من أ س ر ت ك فيه الظلام فقد في ضل م ض ا ي ق ولذلك قال وامر لك ب ا ل ص ل ا ة ش ر ي ت محبك ارسلك إ ل ى الله مع أ س ر ت ك ومع محيطك ومع كل مكان وصلت ح د م ك اليه فينبغي لمؤمن أ ن يكون لازما ك ا ل أ ف ع ا ل ا ل ل ا ز م ة للنحو و ا ل ش ر بل يجب عليه أ ن يكون متعديا ً بالمعنى النحو بمعنى انه ل ل غ ب م ع ى أ ن يوصل الخير إ ل ى ا ل آ خ ر ي ن ب ش ك ن تلقائي غير متكلف ا ل ش م ع يضيء النور بطبيعته يضيء لا يستطيع النور لا يستطيع إ ل ا أ ن يضيء ل ا يقدرش ما يضويش النور تلك طبيعته والنور بذلك يكون منصورا ً يكون منصورا ً رغم أ ن ه واحد ف إ ن ه ينتصر باذن الله والظلمات كثير ه م ع ذلك تنهزم ا باذن الله يخرجهم من الظلمات إ ل ى النور الظلمات كثيره ة ش ح ت اشكالها كثيرة أ كثيره طبقاتها كثيره رغم ذلك لا تثبت أ م ا م النور و ه و و ا ح د ل أ ن النور إ ن م ا هو الله عز وجل وقد كان اسمه سبحانه وتعالى النور من اسمائه الحسنى وصفاته العلى فهو النور ثم هو نور السماوات والارض ينير كل شيء ب إ ذ ن ه سبحانه وتعالى ف إ ذ ا كان المؤمن ي ت أ س ى بربه ي ت ح د د بادب الرب عز وجل ويستفيد من هذه ا ل أ س م ا ء ا ل ح س ن ة التي تنير الكون لمن له عينان وبصيره مر امور الرب في كل مكان سبحانه وتعالى ولا يمكن إ ل ا أ ن يسلك م في مجال لكن في وحده يعني نور تكون له اهانه القمر من اللي شرق الليل عنده وحده ا ل ف ض ا ء ضير ب ه كله تضوي هذه د ا ئ ر ة ك ب ي ر ة حول القمر تسمى ا ل ه ا ل ة ه ا ل ة القمر فكذلك المؤمنون الحق لا ينبغي إ ل ا ان تكون له ه ا ل ة هذه ا ل ه ا ل ة هي المحيط الذي يعيش فيه أ س ر ت ه أ و ل ا وقبل كل شيء و أ م ر اهلك, أهلك ب ا ل ص ل ا ة و أ ن ت واستوي عليه وهذا التعبير هذا العجيب في ا ل ق ر آ ن الكريم ا ل ا س ت ب ا ر هو الاصل واصبر م ش ي وش ا ب ل ه ولكن ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة هي عجيب وحد المذاقات ا ن ه بعض احيانا تكون ا ل ق ض ي ة من م ك د ه في محلو لاحظ لما تكون عندها ا ل ع ل ا ق ة فعله افصاض تنزل ا ل ض غ افطابره واحده اخر مثلا ا ف ط ح الاصل دياله ص ح ب ه ص ح ب ه مشيت ت و ا د ولكن افطحضه شديتهم ما ا ف ل ت ه افطحضه فكذلك、صابر. صبر ولكن افطحضه شد مزيان وصابر مزيان وكذلك ازداره رضا غير النسلم الأمثلة يفهمون في بك وكذلك معنى مستعف ل أ ق ي عربية أصيلة فصيحة يعني ة كلمة ذا رضا ي عربية فصيحة عربية فصيحة العلمية يعني عربية القديمة في حسن يعني في يعني فارطة فارطة هذا ذا رضا ذا مباكرة هذا المتابع ذا رضا واذا رضا وحدا وحدا سرط كلمة هو وحدا حسن للأس مرى مرى ف إ ذ ا هذاك زيد خلت دل على التنكيدي وعلى ا ل ف ط ر ة وغالبا زاد عنده ع ل ا ق ة بالزاي والراء ز ا ر ا د ز ا ر ه وزراعه ازداره و ا ص ا ب في جنازه اصطحب ر واصطبر عليها شد فيها منزل دي. قانون ديالك ا ش د ي ا ل ي لحد يشد فيها ر ك ي ك ن ت بتعلاق على كبد ولك مدلنا عينيك الى ما مسعنا ت به ازواجا منك انك ش ف ص ي ه ليهم تشوفوا قدك تضيف عن بسلام وتضيف عن بسلام حالك بدك ما تصبر على ما تبول ش خ ص ي ح ا ل هايك في عياد ا د ل ولذلك ق ا ل ل ا واصطبر علي صلاه تشد الصراة في الحين وان إ ن صلى ي احدكم ج ي في ربه كما ا ل ي الصحيح ث السادس ح وإن أ إ ذ ا صلى يناجي ربه لا يكون العبد في لحظه ت لحظة من لحظة اقوى منه في صلاته إن عندك تكون أن تكون تصنلي هذه الكلام لا في فيها جداً القوى المرهية والمتالية للحظة جد في قوي وقت ل أ ن ك حينما تخضع لله رب الكون رب الكون هذا الذي أ ن ت تخضع إ ل ي ه وتخضع له يصبح الكون كله عبدا لك ويتصلي لنا مثلك الله رب الكون حينما تخضع و كله وبيعهم ورفعهم الأواني وغير وزانك ن حينئذ كله كلهم كلها البشر البشرية البشرية تصبح في وزانك كلها حبت في العباد علي الصالحون عباده والصالحون علي و أ ن ت عبد ل أ ن ك تعبد ربك ربهم جميعا رب الكون وحينئذ بهذا الوزن ا تستطيع حينئذ أ ن تتقوى لسند الله ل أ ن ك تعبد القوي ة حقا وتشعر ب أ ن م ا كل سوى الله ضعيف لا ف ي م ه ل إ ل ا بمقدار صله ة لله من إلا الله فان كان متصلا بالله فهو خ و ك لا يمكن أ ن يؤذيك أ ب د ا إ ن لم ينفعك ف إ ن ه لا يؤذيك و إ ن كان غير متصلا بالله ف ع ل م أ ن ه ضعيف إ ن كيد الشيطان كان ضعيفا و إ ن جندنا لهم الغالبون و أ ن ك أ ق و ى منهم جميعا ما دمت خاضعا لربهم جميعا ف ا ل ص ل ا ة اذا هي سندك وهي مادتك وسلاحك وبابك السري إ ل ى ا ل م ل أ ا ل ع ل ر بابك السري حد ما تشكر و ن خ ب ر أ ن ت تصودا جسدها و ب د ن ك اما الروح ف إ ن ه ا تعرج إ ل ى د ا ر ئ ه ا تخترق الطبقات من ا ل ق ض ا ء ا ت و ا ل س ن و ا ت حتى تتصل بالله و أ ق ر ب ما يكون العبد من ربه وهو س ل ي خ و إ ن أ ح د ك م إ ذ ا صلى لنازي ربه ي الدعوه حينئذ يطلب الله تعالى دعمت ب ا د ه بين ي ب ي ك و انت الان تعبده ك أ ن ك تراه ذكر الحذاء اطلب اسال ما تلك من الدعاء فمثلك الذي نودي و إ ذ ا س أ ل ك عبادي ف إ ن ي قريب اجيب د ع و ة الداع ي إ ذ ا دعاه ف ل ي س ت ج ي ب و ن ي و ي ؤ م ن و ا بي لعلكم يرشدون ما عليك ان تستجيب لله حتى يناديك ونداء الله اوقات الصلوات أوقات حينما تستجيب للنداء وتضرب عن الدنيا التي تشتم سهره الحياه الدنيا لنفسهم فيه تضرب عنها وتغلق ابوابها ح ي ن ي ذ وتفتح بابا واحدا باب الله باب ا ل آ خ ر ه فانك حينئذ قد زهدت حقا ولو كنت تملك الملايين او المرايح بارده فهذا الزهد اذا وهو الذي يجعل المؤمن يطمئن يطمئن ولا يصاب ب أ ي شيء من ا ل أ د و ا ع ا ل م س ئ و ي ه التي خربت البلاد والعباد من ظواهر اليوم ت ك ل م ن ع عنها م ر ة أ خ ر ى قلق النفس اضطراب مريضه بالاعصاب الرجل مريضه بالاعصاب مريض مريض الزجاج النفسي يشير طبيب ا ل أ م ر ا ض ا ل ع ص ب ي ة يقاعدوا حالات ا ك ت ر ا ر ا ت ب د ن ي ة كل ذلك يرجع إ ل ى هذا ا ل أ ص ل واحد أ ن ه وقعوا ان مدوا أ ع ي ن ه م لما متعنا به أ ز و ا ج ه م كي يشوف اللي ما عندوش وكي يتعقد أ ن ه م عنده وبغيوا يصلوا ل ش ي اللي ما عندوش لم ص ل و ا مش الله ويتقلق ويتعقد أ ن ه م يصلوا ي ت ه ر ب و كي ت ا ث ر و ا ب ل ج ا م ع ه و ي ت ح ط م ا العصر ب ي ا ل ه و ي ص ل ح في نعيد لا يصلحوا لا للعاده ولا للعباده كما نعبد نفرش العداء ل ا ل الاجتماعيه ف ا ش ل والعاده هي العوائد ا ل س م ا ح ي ة مصر في ا ل ع ب ا د ة لانه ليس ل د استقرار ولا س ك ي ن ة وانما العبد من شكن لربه هذا لن العبد تحليل هاجورداني الله م اكبر خ ر ب ا ل حرام ا ل س جديد خات ي ن ق ط مقطع لعلها قد تكون مسار جدل أ و ف ت ن ة على بعض ا ل إ خ و ة وهي أ ن الكلام ا ل ذ نتكلم عليه لا ع ل ا ق ة له بالغناء الحرام شيء طبيعي يعني الكلام الفاحش من الغناء الذي ي ث ي ر ا ل ش ه و ة و ي ث ي ر الفتنه ة حكمه في نفسه الكلام ا ل خ ب ي ث لا يمكن أ ب د ا أ ن يكون طيبا ب ل يكون الا حرام ما ت ك ل م ش عن الغناء بيلفق ا بيلفقه ا يلفق ا ولكن تكلمنا عن الكلام الطيب ا ل ص ا ل ح الذي ك ر و ن هذا المحاس ه اللي كان أما الكلام اللذي كلام ا ن في ا لا س د المفسد ا ل ذ ي يؤديه الذين يحبون تشير في الذين الفاسداته أن آ م ن و ا هذا ك ل ان م م لا ي ك أن يكون إ ل الا حرام فغير م في الجزي ولي الصابق كان حرام ض ه اللي و الأول ع بإمنا سبحانك اللهم وبحمدك ن ش ه د الله إ ل ى ا أ ن ا ر نستغفرك ونتوب اليك عن النساء وظلمنا انفسنا تفلنا فانه لا يسر الزنوب إ ل ا ل ن ا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد و آ ل ي وسلم سبحان ربك رب العزه عما ي س ت غ ف و ن و س ل م على المصلين وسلم على المسلمين وسلم اللهم ص وسلم ي ن